يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا توبوا الى الله توبه نصوحا عسى ربكم ان يكفر عنكم ومسيئاتكم ويهديخلكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله الذي يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه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 يُجَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ۚ ذَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَةَ لُوطٍ لا تحتعبين من عبادنا صالحين فخانتهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل دخولا نار مع الداخلين وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصلت فارجها فنفقنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه